لنا أو لغيرنا لا تعود نفسك أن يلق قلبك إلى شيء أعظم من الضراء كل حياة لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعدي الآية واحدة من كتاب الله الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك ذو مغفرة وذو عقاب أليم المؤمن لا يريد شيء أعظم من رضوان الله ورضوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كلام رب العالمين جل جلال ومن أعظم ما أذن الله به على أوليائه والصالحين من خلقه أنهم تتصفون بثلاث الصفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص إذا تريد عليهم آيات الله وجهوا قلب واقشعران الجلد وظروف العين قال الله موسى وحارون وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها في صورة مريم فذكاهم بصفات متفرقة ثم جاجنا قالوا ذلك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية هذا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا صجدا وبكية والأشياء بالتعود وأعظم ما ينصح به الإنسان ليحيى قلبه أن يقوم بين يديه الله في الليل ثم يأتي ثم يأتي لآيات أثنى الله فيها على ذاته العليه ولا يوجد كلام أجمل وأعظم تأذيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلامه لا وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه الأمور القواعد احفظها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تقف بين يدهي اختر آياتك في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله بها على ذاته العليم ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى تستميل قلبك وتدرف عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العلية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قضبناه إلينا قضبا يسير وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه أشياء محسوسة فراها قبل أن تنام فإذا ربطتها بخالقها عدم ليقيلوا في قلبه وهو جعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وعنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كبيرا ولقد صرفنا بينهم ليدكرو فأبا أكثر الناس إلا كفورا ويقول جل وعلا خواتيم الحشر والله الذي لا إله إلا هو حاسم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهين عزيز الجبار المتكب سبحان الله ما يشركون والله الله الخاضق الدارب المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسموات وما بالأرض وهو العزيز الحكيم أين شعر الشعراء أين كلام البلغة؟ أين هو أسفل صحة؟ هذا كلام رب العزة في رب العزة جل وجل هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معينه هذا الذي يسوق إلى ردوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقات فيه إلى أعلى المنازل اللهم أنت الله لا هلال عالم الغيب والشهادة نظير كل أحد إليك ورزق كل أحد إليك أسألك اللهم بأسمائك حسنى وصفاتك الأولى تصلي على محمد وعلى أهل محمد وأن ترزقنا لإخلاص فيما نقول ونسمع